السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نبدا مدن عليم قدير وصلى الله على محمد الذي ارسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نبدا مع بعض ان شاء الله بدل الدكتور محمد عبد الرحمن النهارده في بعد العشاء ان شاء الله وفي البدايه طبعا بشكر الأخت مصطفى الفردوس وسلسل وجوده الله اللي كتبوا شبه تلخيط للمرة اللي فاتت تاني حاجة مع بعض هنبدأ ونشوف لان انا متوقع ان انا اتضغط في الوقت الاوراد سريعا لي ما تنسوش تكتبوها لي قبل ما تخرجوا عشان لو انا انتهت ومشيت ما تنسوش تكتبوا الاوراد بتاعتكم قبل ما تنشو من خلال الدروس دي احنا اخدناها القرآن وورد القرآن والذكر ورد القران والذكر والصلاه الوسط مع بعض النهارده قلنا هنسمي الدرس بتاعنا النهارده على المنتدى قلنا هنسمي درسنا النهارده ايه هنسمي درسنا, ايه هنسمي درسنا طب هنرسم درسنا النهارده ان الصوره اللي رسم النفس النهارده ماساويه او مضحكه شويه مش عارف هتبقى ايه بالنسبة لكم كل واحد فيها هيبسل نفسه بالصورة اللي تتناسب معاه لا الجديدة انها مش من خلال الصحبة خالص هي رسمة حقيقي لملامح تخص كل واحدة وكل واحد فيكم ملامح حقيقية مش ملامح وهمية او, او تشبيهية ازاي بقى هنتكلف النهاردة في البداية احنا كل كلامنا منبع قضية الاخلاق وإيه قضية الاخلاق قبل ما نوصل لهم علش عايزة عدي على حاجة كده سريعا حاجة لفتت نظري في قضية الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحسن الخلق بالجنة ولا بالعلاقة المباشرة بالجنة أو بالتواجد التواجد, التواجد المباشر في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أنا زعيم بيتا في ربض الجنة انا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقة الناس اللي بتجادم انت جادة من صاحباتك بتزهاء منها من كتر جدالها كان واحدة من صاحباتك بتحس إن هي لو حد تسلها على طرف هتفضل تبرر لنفسها وتفضل تطلع نفسها كويسة وتجادل وقا انا مجدش قبضي كده لا خل بالك انا ساعتها ما كنتش كده لا بصي انا لا لا لا انا عمري ما دعني كده انا طول عمري كده خلاص النوعية دي مملة لمن ترك المرأة ولو كان محقة تاني نوعي عن رسول الله انت بامله في الجل حاجة ان انت صارم كياله بيقولك شيك منضي انا اللي ماضي بنفسي بضمنهولك يوم القيامة اتري نوع وانا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة واناو كان مازحة نوعية من اخواننا يا شيخ محمد بتلاقيهم ممكن عشان خاطر يضحكوا الناس ممكن عشان يظهروا في وسط الناس الحوار بيتكلموا فيه والحوار ما جابش معاهم ان الناس تاخد بالهم يقومهم ايه مجودين من عندهم كده لات ايه ما تجودش بيزود من عنده شوية كلام عشان الناس تبصلوا شخصية اهم حاجة عندها نظرة الناس ليها شخصية ممكن تجذب ممكن تعمل وقيعة عشان خاطر تلفت الأنظار ممكن تنصر أخت وركزوا معايا قوي قوي قوي تنصر أخت ما هي, هي الظالمة مش المظلومة عشان خاطر تكسب قدها شخصيات ممكن تجذب بدون أي, بدون أي مشكلة إلا عشان تظهر لمن ترك الكذبة وإن كان مازحة تالت نوع وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أول نوعين كانوا مشكلة عبادات ولا مشكلة أخلاق النوعين اللي بتصلم يداهم شيك على بياض وبيقولهم أنا اللي ضامن للشيك ده النوعين دولة كان عندهم مشكلة في العبادات ولا مشكلة في الاخلاق مشكلة في الأخلاق وتثم على هذا المعنى في الآخر ثالث حاجة لمن حسن أخلقه لأنه هيقدر بقى يتفادى عيوب زي لنا قلتها وقدته مكان في ربض الجنة حد يديكوا عارت يعني ربض الجنة ربط الجنة عارفين معناه ايه عندنا كده في المنصورة او يا شهد محمد ازاي وسط وهي اللي بعدها وسط ايه ايه ك... وف... ايه زي ويتو اللهم بتقول كده او قامت الرحمن صحي كده او قدنا الجنة ايوان و... ايوان مستقق ايوان في الرجل ايه اللي هو قضية اطراف عارفين كده لو عندنا في المنصورة في المنصورة في حواليها مثلا مية خميص نقيطة الايه القرى اللي حواليه فقضية المنزلة رقم ثلاثة وبعد كده وسط الجنة بعد كده أعلى الجنة كل دي كانت قضية أخلاق طب ندوص النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن, أحب إن أحبكم إلي إن أحبكم أكثر واحدة مني صلى الله عليه وسلم بيحباه فيك وعارفين مين؟ بس كده وإن أقربكم مني في الآخرة مجلسا عارفين مين؟ أو أقرب واحدة فيك ويتكون قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم اليامة لما تكون كده عادين في سوق الجمعة او لما نكون قاعدين في مكان متجنة بتجمعين فيه معامله صلى الله عليه وسلم اكتر ناسة تبقى قرهبين من اللي بي تصلم الشغالين في الدعوة ولا اللي بيحفظوا القرآن ولا اللي نفسه نقاب ولا اللي كل اللي أنا قلت دوت حاجات من أساسيات الدين ولكن اللي بي تصلم اختص من الأساسيات دي كلها لمن حسن خلقه بس كده يا رسول الله لا مش بس كده اللي عكس يوضح المعنى أكثر وإن أبعدكم مني منزلا يوم القيامة وأبهضكم إلي أسوأكم خلقا بس كده يا رسول الله لا طبعا لأن الموضوع الكبير قوي هديك بعض التفاصيل عشان تفهم يعني أسوأكم خلقا وأحسنكم خلقا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يفسر لنا أسوأكم خلقا وبيقول لك أسرسارون اكتبه معايا أسرسارون المتشدكون المتفيهقون عارفين مين السرسرون والمتشدقون والمتفيهقون السرسرون كلها وكلكم عارفينها مين المتشدقون والمتفيهقون دي الأخت اللي بتبقى قاعدة في وسط الأخوات والله ده أنا محمد جودي مبارح يصمم يقولي تعالي ما نتعشف كنتاكي قالي لا يا محمد والله أنا زهقت النهاردة كنتاكي ومبارح كوكدور ويلسها هنسافر بآخر الشهر الساحل الشمالي أنا زهى أنا قوي طب ديه الاسلوب ده ده الاسكوب اللي بتقطعي بيه قلد اخواتك اللي هيقل منك حتى لو كان بالصدق كمان الاخت تقول والله يبصوا العباية ديت انا نزلت اول مبارح وانا ماشي عم مشاية بصت عليها عجبتني قوي بس يا كانت غالية شوية كانت بتتصاميه جريه النوعيات ديت نوعيات كارثية المتفايقون التفايق ملء الفن اللي بيقول كلام كبير كده لا لا والله لا ما بقدرش خالص اصلا اميك تعوده ما باكلش مش عارف اللي ايه ما تقولي شكرا انه مش عايدة تكلي ليه قصة دي صاحبك ايه صاحبك يكون معك في الكلية ويبدأ ان هو بقى طول ما هو قاعد يقول والله مش عارف اعمل ايه هي العربية بتاعتي مش عارف مالها والموبايل معايا هنج قوي أنا, انا كنت مصي على ايفون سيفن الجديد بس لسه قدامه شوية هو قاله المتفهقون يعني المتكبر بس ايه معنى التكبر بقى مش قضية الكبر بس التفايهق او الفيق الفيق هو ملء الفم الملءة ان واحد بيتعامل بكبر بس الكبر ده هو في حسن الخلق فيه مشكلة كبيرة ان هو في ناس اخلاقها ان هي تتعالى على الناس طول ما هي قاعدة بتترسم طول ما هي قاعدة قاعدة تحط ناسها وضع وهمي حتى لو كان الوضع ده موجود دي نعمة ربنا تبهالك مش عشان تقطعي قلب اللي حواليكي فمن هنا قضية الاخلاق هتقولي طب ايه علاقة الاخلاق ديت بحسن بقضية الاخوة انا ايه عايز اسألك سوان انت لو انت عايش في مجتمع اخوانك فيب المنظر ده مش هيقطعوا قلبك مش هيتسببونك في ازامات نفسية طول ما انت قاعد معاهم يبقى من حقوق الاخ على اخوه ان هو بشويش عليه شوية ربي لي عليكي بزوج سخي في المان انت عارفة ان فيه مشاكل تانية ليه تختاري الميزة اللي موجودة في زوجك مش موجودة في زوج صديقتك اللي جنبك وتستفزي نفسيتها بيها انت عارفة ان صاحباتك جزءها داخل شهر ألفين جنيه ليه تتكلمي على طلعة في, طلع في السهل الشمالي وإن ويكون زي ما بنعمل الحمد لله مثلا مع, مع أخوانا وبنطلع ناخد فنادق لوحيدنا وبسيار دي مثلا بسين مغطة حاجات بتبقى جميلة الحمد لله ممكن ربنا بيرزق بعضنا يعملها وفيه بعضنا إخوة تانية اللي بقدروش يعملوها فقضية انك انت ربنا يمن عليك بنعم وتهري قلب اللي فعشان كده لما بلاقي تجمع من الاخوات مثلا وزوجتي تكون موجوده فيه اقول لها ببعض الاسس اللي لازم تحطيها معاهم علشان خاطر في الاخر ما يجيش زوج من الازواج بيقول بيته اتخرب بسبب صحاب مراتي ما مراتي بعدت عني بسبب صحباتها بسبب الوهم اللي صحباتها بيبتدوا ان هم يضغطوا عليها نفسهم فيها مفيش مشاكل خالص بس يا ريت جست اسمه ف ان ان هو مش مجرد أحب أجازك إلا خير من أختي وجازك الله هو مثله وأول ما تبدأ العمل الجماعي القطع في شعور بعض فالنهاردة وإحنا جايين نقول مع درسنا النهاردة إرسل نفسك يا طرى النهاردة لو أنا سألت كل واحدة فيكم يا في طرى تقدر ترسمي نفسك ولا لأ هتقوليني إزاي يرسل نفسي ما تخافوش في آخر الدرس هخليكو كل واحدة فيكو تكون معاها وراء وألم وترسم صورة وش بس الملامح بتاعتكو هنحطها في ص المشهد اللي هنبقى به الوقت ان احنا عيدينا نتكلم عن الاخوة كان بدايتنا في الكلام عن حصل الخلق طب حدي فيكو عارف يعني ايه الخلق هو ده النهاردة القضية الرئيسية اللي احنا هنتكلم فيها حدي فيكو يعني ايه عارف ايه, عارف إيه هو تعريف حصل الخلق او قاسف تعريف الخلق ما هو تعريف كلمة خلق ايه هو تعريف الخلق أعدي فيكو عارف تعريف الخلق تجهية المرء وصلت عندكو اللي أنا كتبته الظاهر عندكو ده تعريف الخلق اللي النهاردة هنتكلم عليه في الدرس وصف لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة او وصفها وصورات الظاهرة وأوصافيها ومعانيها ولهما أوصافا حسنة وقبيحة كلام صعب بس تختبئوني تستمتعوا جدا جدا جدا جدا دي لما تفهموه ده ذكره ابن منظور في لسان العرب انا هتهل لكم التحريف عشان تستمتعوا به ابن منظور هو بيعرف يعني ايه كلمة خلق يعني ايه كلمة أخلاق بيقولك الأخلاق ديت هي وصف لصورة الإنسان الباطنة عارفين نفسك نفسيتك اللي هي لما بتقبع عليك بتخلم الدنيا ديت لما نفسيتك بتقبع على جزءك بتنكد عليه ولو بتقبع على اخواتك بتعملي فيهم بقى مشاكل هي عارفين نفسية دي هي دي النفس بتاعتك لان ربنا حذرنا منها ف وهي نفسه وأوصفها وأوصفها ومعانيها المختصة بها صعب الجزء دي طب تعالوا بقى نكمل الجزء التاني اللي بيسهله بمنزلة الخلقي لصورته الظاهرة وأوصفها ومعانيها يعني ايه الج يعني النهاردة لما نقول الولد ده امور كلمة الولد ده امور هل ليها علاقة بإنه بيتمه كويس جسمه رياضي هل في علاقة بإن حد أمور إنه بيتمه بقى رياضي ما لاش علاقة ده كله اللي هو ابن منظور بقيم ده بقى وصاف طب إيه المعنى المقتضي للوصف دوت إنه هو هني جميلة إنه هو حواجبه مش شكله مش ملفت إنه بقص غير ان شعره حلو ده معنى كلمة أمور لما قول الولد ده جسمه جم ايه المعاني المقتضية للوصف دوت ان هو وسطه ومعندوش كرش ومعندوش جناب وصدره ومشدود ده كلمة انسان رياضي او انسان جسمه جميل فده بمنزلة الخلقي في وصف الانسان الظاهر علشان كده لو جيت سألت كل واحدة فيه كل تعالوا نمسك مع بعض ورقة كلكم مسكين ورقة كلكم مسكين ورقة الوقتي كله يجيب ورقة سريعنا هديكم دقيقة وحدة كله يجيب ورقة وقلم كله يجيب ورقة وقلم بسرعة <تصفيق> كله يجيب ورقة وقلم بسرعة يلا مش هبدأ لما كله يجيب ورقة وقلم بسرعة عشان كل ينستمتع مع بعض كله يجيب ورقة وقلم في الاول هطلب منكم طلبات طلب كل واحد فيكم يكتب اه انا هديكم نموذج في الأخلاق أنا مش عايز الأسماء الوسعة في الأخلاق ما تقوليش الحلم ما تقوليش الأمل أنا عايز الكلام العامل في الأخلاق يعني مثلا أنا هقول وصف في قضية الأخلاق الشدة في رد الفعل أو العنف في رد الفعل أنا أكتبه هو العنف في رد الفعل ده خلق من الاخلاق صح هو الغلط أنا عنف العنف في رد الفعل ده خلق من الأخلاق فهنكتب رقم واحد مع بعض مثلا العنف في الأخلاق اكتبوني كده برضو قولولي انتو الوقاتي أخلاق زي ديّة اكتبوني قولي زي ديّة انتم شايفينها من ليهي <تصفيق> كمالا عدم السكوت على الحق على حقك دي صفة مش بصفة محمود اي صفة مزمومة ان لو دسلك على حد دسلك على طرف ما بتسكتيش انه لازم لأ وانا لأ ومحدش يكلمني كده وانا مانيش قليلة الان شخصيات اللي هي ما هياش عندها امانه مفيش عندها سعاده صدر ايوه الانتقام خلاص اللي هي قضيه الانتقام ما بتسكتش لما تاخد حقها ها فانتقم لنفسها مفيش تغافل جايين فينتوني بقى اي بصوا بصوا امال أفضل. الموضوع مش حقه وغير حقه الموضوع ان لو كل واحد فينا اتغلط فيه, فيه وقرر ياخد حقه هنقلبها مجزره فسريعاً أنا عايز الأخلاق اللي زي دي عايز أخلاق عملية الأخلاق العملية دي هي اللي هتظن كل واحدة فيك في نفسها لأنها في الأخير بتكتشف أنه الألفاظ الوسعة في الأخلاق اللي تصدرت لنا في الدروس خلتنا مش عارفين مربوطها للواقع خلاص؟ يا قضيت السكوت على الحق يعني انا جيت النهارده للشيخ محمد فعملت مع موقف وحش فجيت قلت له معلش والله انا اسف وسامحني وجا الوضع ده كذا لا وازاي ونفضل نحكي في المشكله ثلاث ايام انا في اخواتنا لما بتعمل مشاكل بتقعد شبه خمس ست ايام تتكلم فيها وخلاص كان العالم انتهى سوء الظن اي واحد يا محمد اسف رقم 3 لكن استاوه سوء الظن ايه ثاني من اخلاق اخواتنا هي قولوا لي كده عدم التماس الاعذار ماشي عدم التماس الاعذار ايه تاني بس انا عايز اخلاق اخلاق اكتر الحشاش دي حاجه ما نقدرش نحددها يا استاذ محمد انا عايز اخلاق ايوه وانت سرعه الغضب سرعه الغضب مهمه قوي ما انا قصدي الجدال الجدال اللي هي قصدي فيها السكوت على الحق وسرعة الغضب اللي هو العنف في الاخلاق ماشي أنا أنا تعب... سر... الغضب عدم الشكر جميل او دوت عدم الشكر ايه تاني من اخلاق ان انتو بتفتقدوها في نفسكو او زعني من غيركم التعصب لمذهب او لشخص لا انا عايز اخلاق اخلاق في المعاملة ما بينك انت وصحبتك حتى لو ما هيش ملتزمة ما خلاص قلنا سرعة الغضب او العصبية ايه تاني الكبر هنقول هنقول الكبر ديت اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قالها ايه المتفيه قول اللي هي ايه عايزين نشوف لها لفظي يتناسب معاها اللي هي الاخت اللي بتوقع تسرح باللي حواليها واللي بتوقع تقولهم كلام ما هوش اصلا بيحصل مش عارفين دي نسميها الاخت اللي ايه التطفل المهم اوي التطفل جميل اوي ايه تاني عايزين اخلاق تانية يعني صدقوني عدم استطاعتكم لتقييم مشاكل اللي قدامكم دي مشكلة اصلا احنا عايزين نحلها مع بعض الانتصار للنفس الانتصار للنفس ديت اللي احنا قلناها الجدال هي سمع نسمها الانتصار للنفس ايه ثاني هنقول مثلا عدم قبول الانتقاد صح كده في ناس منكم او من اصحابكم مبيتحملوش الانتقاد خالص من تالي ايه العيوب اللي شايتها في نفسك او في اللي حواليك قلولي انا عايز, عايز حاجات زي ده انا قلتها زي ده بنتقولوها كده زي عدم انتباس الأعذار عدم الشكر التطفل عدم قبول, عدم قبول النصيحة او الانتقاد ما هو الانتقاد والنصيحة الكلام صح ايه تاني؟ ايه تاني من العيوب اللي في شخصيات بتقابلكم؟ انتو شايفان ان هي تسبب مشكلة التدخل في مالة يعني الأخت الششرية التدخل في ما لا يعنيه دي اللي احنا قلناه تطفل طب ماشي ايه تاني عدم احترام الاخرين ايه دالت اللي بيزعمل حاجة هيفة ويعمل عليها حكاية ما احنا قلنا ديها تلي هي الانتصار للنفس الانتصار للنفس ايه تاني الاخت اللي بتكتب بتحب تحكي وتتكلم كتير الاخت الفتانة خلينا كده ايه نكون واضحين ايه اللي لما ما تقول لها تشوف حاجة حصل استجري جارية ما خلينا بصوا كل ستسرسرة ممكن تكون جفرة الكلام بتزهق منها بس مش فتانة بس ما بتطلعش أسرار بس ما بتحكيليكيش أسرار حد ولا ليك ولا, ولا بتضرك ولا بتضر غيرك هي مشكلتها نية زننا وخلاص دي مش عايزين نتكلم فيها الوقتي الغيبة والنميمة دي برضو مش عايزين نتكلم فيها أنا عايز اتكلم في اقتباع اللي بتقذي كل واحدة فيكم في شخصية اللي قدامها النبالة أيوة الندالة اللي هو الغدر وتكون الأمانة اللي هي أضوية الندالة الحساسية الزايدة ماشي جزت بس تغير, تغير اسمه عشان مين الكاذب برضو مش هو الده اللي احنا منتكلم فيه طباع في الحوار بنخلينا نخسر بعض عدم الاستماع الآخرين يقولنا حاجات زيارة في أخوات بيهابوا يعرفوا كل حاجة من غاوية تحتفظ بحاجات تخصها فعلاً دي مشكلة فعلاً حقيقية اللي بيقول بلوش العذار ومحد جعل قلناها المرفزع هي العصبية فعلاً اللي بتحب الناس تهتم بيها هي وبس حد عنده حاجة تانية نحب نزودها حد عنده حاجة يحب نزودها الوقت لو احنا تتخيلنا السيطرة مشكلة كبيرة جدا للسيطرة اللي عايزة كلامها يمشي اللي لو كلامها ممشاش بتبقى مزاجها زي زبت بتبقى مش طيقة اللي حواليها بتبقى جدا وده علانة خلاص اه لو احنا تكلمنا عن قضية عملنا كده قدامنا وش لإنسان عملنا قدامنا وش انسان معاي الوقتي جاهدين عملنا مع بعض الوقت وش إنسان وحطنا مكانة العين الاولى سرعة الغضب عمل وش كبير قوي قوي قوي ثلاث كتبنا سرعة الغضب كتبنا في العين الثانية عدم تقبل النصيحة بلاش عدم قبول الامتقاد حطينا في العين التانية عدم قبول الامتقاد هاي معايا نركزوا معايا الوقت عشان ايه كل واحدة فيكو لازم تعرف هي مين بالضبط حطينا في العين التانية حطينا مكان المناخير حطينا مكان المناخير هنحط مثلا من الصفات اللي احنا كتبناها سوق الظلم حطوا هنا سوق الظمن حطوا مكان المناخير سوق الظمن هحطوا هنا مكان البOء هنحط هنا مكان البOء طبعا هنحط عدم الشكر هنحط مكان البؤ عدم الشكر اني مبتعرفش تقول لي صاحباتها شكرا اني مبتعرفش تقول لي صاحباتها زيك الله خيرا خلي بالكو قضيهة الثرصارة دي من النبني مش مشكلة كبيرة لان Hassar دي في الأخر لما بتاخد علب مغهى ويعرف عensen في حاجة غلط بس فالأخوات اني مبتعرفش تقول للمكين زيك الله خير وVال الكلام الحلو وبيأسر القلوب فهنحط مكان البق عدم الايه مكان الفن عدم عدم, عدم الشكر هنحط مكان الودان اليمين هنحط مكان الودان اليمين الفتانة اللي بتنقل الكلام هنحط مكان الودن اليمين الفتانة اللي يبتنقل الكلام هنحط مكان الودن الشمال اللي ما بتحبش تخدم حد من أخواتها دلاش أقول المدلة أو الندالة لا عايزين نقول اللي ما بتحبش تخدم أخواتها لما بتتخدم بتبقى مزاجة حلوة لما حد يطلب منها طلب بتتهرب معيش أصلا أنا زوجي مش عارف إيه كان لسه حماتي مبالح بتحكيلي عن وهي في الحرم أخت من الأخوات كانت وهي قاعدة اخدت منها بين حزاء او حاجة زي كده وحطيت تشطتها عنو في الشنطة فهي خرجت الاختة التانية راحت مكان تستنيها فيه فاتأخرت عليها على الاخت التانية بتقوله معيش موبايلي والاختة التانية معها حزائي فقامت اخت جاية من الاخوات ليها تقول لها ايه انت سايبة فلانة مستنياكي قلت لها طب والله معلش ممكن ترجعي لها تقول لها تجيلي عشان حزائي معاها فعرف لها اه دي باينها مشيت انا فاكرا انها مشيت ويتقول وفي ربع ساعة اخوة الاختة التانية ملطوعة لغاية ما جاب بعد ربع ساعة هالسانة لغاية الوقت كنت توقفها مستنياكي الاختة التانية اول ما حاجة انها تتدبط في مشوار رايح جاي امتالينها ايه لا, لا لا لا دي زمانها يعني اللي هو كثبت وفي الحرم وجاية عمرة بس عشان ما تقضيش مشوار لان امشي في حاجة اخي خير ليه معتكات شهر في مسجدي هذا يا الاخت اللي لما انت تطلبي منها طلب يبقى تقيل على قلبها وبتبلش تسكتوا والكلام كله على غيره انا عايزكم تكونوا صادقين محدش شايفكم انتوا قاعدين مع نفسكم انا بساعدك النهارده تكوني انسانه محبوبه انا عايز اساعدك النهارده انك تكوني انسانه بجد اللي حواليها يحبوا يصاحبوها مش بيصاحبوها عشان مضطرين عشان هي ماسكه ماسكه ماسكه كده في المعهد او عشان خاطر هي اللي بترتب لهم حاجات في الابحاث بتاعتهم او على مستوى سطح طاقتك انت في الشيء لو مش هقدروا يخرجوك من الجروب بتاعهم على الوطف خليك تجد إنسانة محبوبة فعشان كده وكي بترسمي ما ترسميش وعنيكي متخيلة واحدة طحبتك بتعمل فيها طبع وحش ممكن دي تكوني فيكي طبع الوحش فعشان كده قلنا الأخت اللي ما بتحبش تخدم حد لأتخدم أحد طب يا طرى بقى مكان الشعر هنحط إيه يا طرى مكان الشعر هنحط إيه هنحط السيطرة خلاص هنحط السيطرة الاخت اللي هي لو كلامها مامشاش تفضل ضيئة ع... ومتعصبة ومش هتقدر ان هي ت... تشتغل لو هي طابت حطت عرض او حطت رأيها في حاجة والحاجة دي ما تنفذتش بالصورة دي ما تقدرش يبقى كده معانا ودن الاخت اللي بتلقي الكلام اللي هي على طول اول ما تقولينها سر ما بتقدرش تمسك لسانها وبلاش تسقطوا الكلام ده ممكن تكون واحدة فيكو كده مبتقدرش تمسك لسانها على طول اي حد يقول لها حاجة وانتقل حوار ساكت ما شفتوه الصحيح ايه كذا كذا حصل ايه هو ايه اللي حصل في كذا قال له أنا ان الكلان عملت كذا هي لازم تقوله خلاص الوقتي احنا عندنا الاين الاولى رقم واحد سرعة الغضب الاخت اللي على صورة تتنرفز وتتعصب وتتعصب وتتعصب وتتعصب وتمسك في الايديها وتلاقيها ايها مشدودة ومتعصرة وازاي وانهم انا كده العصبية رقم اثنين قلنا عدم قبول النصيحة اللي لما حد ينصحها كأنه بيجتمها خلي باليك أنا محترمة أنا متربية اتتكلميني كده ليه دي كان العين, العين التانية اللي هي قلنا رقم واحد سرعة الغضب تاني حاجة عدم قبول النصيحة رقم ثلاثة قلنا سوء الظمن مكان المناخير سوء الظمن مكان المناخير خلاص اللي هي اي موقف يحصل فلانة التليفون مقفول اكيد قفلة طبعا عشان ما تردش عليها الخط قطع قفل السكه في وشي قاعدين مع بعض ااا كانت معاها جوزها جاي ياخدها بعربيه مثلا وقامت ماشيه بسرعه اه بتخلى عشان خاطر ما توصلنيش شوفوا انتم بقى افتكروا انتم سوق الظن ده بالنسبه لكم عمل مشاكل ازاي كتير جدا مع صحباتكم وتظهري ثاني يوم تلاقي معاها عذر طب ومندي قالت هريت وكنت في نفسك تتعالج علانه ومتاثره وماموره طول الليل وفي الاخر طلع الموضوع كله على الارض طب الظن من الاول رقم قلنا مكانه عدم الشكر في بنات منكم ما بيعرفوش يقولوا شكرا و اول ناس مأزية من كده زوجك هو والدتك و والدك ما بتدريش تقول لهم شكرا بتقولي انا ممكن اعمله مواقف حلوة ممكن البس له ممكن انا اتضاف له البيت ممكن اعمله اكلة كويسة صدقوني اللي مش نفسها على الطبع الحلو مفيش حد هيستحمل يعيش معاها مش هتكون انسانة محبوبة في صحابي كتير انا بروح احكي يعني عندكم باشمهندس سعد علي انا مثلا بحب اروح احكي له لانه مستمع جيد فلما بكلمه بيعرف يسمعني وبيعرف اتناقش معاه وكده على عكس مثلا الاخوه ثانيين مثلا بيتفاعلوا معايا في المشكله اكتر ما بيتفاعلوا ممكن مستمع جيد بس ممكن ما يديني مثلا حاجه انا عايزاها ثانيه كل واحد بقي في ميزه فلو انا قدرت ان انا اعد نفسي خلاص الاستماع الجيد من الدورات بيدعم طور التنميه خلاص ايوه كامره من الرجال كثير نفسه يقول قال كامره من كثير فقضيه ان نتعلم طب في دليل ان اتغير حد فيكم عنده دليل من السنه يثبت ان اتغير حد ممكن يتغير ممكن يغير طباعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحلم بالتحلم انما الحلم بالتعلم وحديث اخر ومن يصبر يصبره الله ومن يصبر يصبره الله قضيه الصبر ان انت تكون انسانه ما العو... المشكلة في العين اليمين وهي قضيه سرعه الغضب وقضيه العين الشمال اللي هي قضيه قبول الانتقاد انما الصبر ومن يتصبر يصبره الله بعد ما عملنا الوش العين الاولى اللي هي الغضب العين الثانيه اللي ما اللي ما عملش معايا عيد معايا العين الاولى سنه الغضب العين الثانيه عدم قبول الانتقاد المناخيه سوء الظن البق عدم الشكر العين الاولى نقل الكلام الفتانه عارف طبعا كل عارفكم عارف ان عارف ايه الفتانه يعني ان تغي الودن الثانيه لازم ما بتحبش تخد حد ما بتحبش تستخدم حد ما بتقدرش ان هي تعمل خدمات لحد وتفضل قاعدة طول الليل تسابها تروح تسحبسها حاجة ما عندهاش النفسية دي النفسية اللي نقول النجدة صلى الله عليه وسلم جعلها افضل من اعتكاف شهر في المسجد النبوي الشعر حطنا مكانه السيطرة الشعر حطنا مكانه السيطرة اللي ما بتستحملش ان, إن, إن هي وهم عادين في القاعدة مع بعض ما حدش يسألها عن رأيها ولو رأيها تقال القيادة الفاشلة القيادة الفاشل الامات الرحيمة هي اللي جمعت لكم وش انسانة هوت خلاص القائدة الفاشدة خلاص اللي هي شايفة نفسها قائدة في نفس الوقت ممكن بيتقول افكار مش حلوة فاللي قدالها بيحترموش افكارها ان افكارها مش حلوة بس هي شايفة ان هي انسانة مبدعة انسانة رهيبة المشكلة دي بتتكره لغاية ما يبقى عندها 40 سنة لغاية ما بتاعقل وتشف ان هي كانت أوفر فهل اندي عندك استعداد انك انتي تصدق انك ممكن تكوني فعلا مش مبدعه وترضي انك تكوني مغرد انسان عايشه في اسطح <تصفيق> <تصفيق> ايوان لا ايوان حاسه ان هي مهمه بس انا قبل السيطرة دي انا عايز ان نبدلها دي حاسه انها مهمه الاختي اللي هي حاسه ان هي ازاي يتجهلوني اللي هي حاسه ان هي مهمه ازاي يتجهلوني فبعد ما رسينا الوش مع بعض كام واحد طلع آور كام واحد طلع آور هو قضية حيث العايز الأضواء عليه فهي إياه برضه يطرق كم واحد طلع أعور اللهم استعان طب يطرق كم واحد فيكو هيتخنأ لإنه ما عندوش ملخير طب يطرق كم واحد فينا أخرص طب يطرق كم واحد فينا أخرص طب يطرق كم واحد فينا ما عندوشه دام طب عندو إذن واحدة طب كام واحد في نقرأها شفت بقى كل اللي احنا بنقول ده نابع من تعريف ابن المنظور وهو وصف لصورة الانسان الباطلة وهي نفسه وأوصف وأوصفها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة زي ما اتفقنا مع بعض ان البنت الجميلة لازم فيها مواصفات البنت الجميلة بتتجوز بسرعة والبنت الجميلة الوحشة من جوه بتتطلق بسرعة او بنعيش حياة وحشة بسرعة البنت الجميلة من جوه ومش جميلة من بره بتتجوز براحه بتاخد وقت في الجواز بس بعدها بتتجوز بتعيش كتير واحد صاحب جالي وبيكلمني يعني ان هو بيفكر اتجاوز تاني فبكلمه ايه مشكلتك في ذوقتك فبيقول انا ذوقتي مش جميلة قوي فبيقولي انا نفسي في واحدة جميلة فقلت له طب ايه يعني مضطرت اتجاوز تاني ولا عايز تعمل ايه قال لي والله انا عندي مشكلة تانية اكبر ان انا دخلت بيتين عشان اتجاوز تاني وفي الاخر رفضوني تخيلوا رف... ان بيتين التانيين رفضوا ليه تخيلوا البتين التانيين رفضوه ليه؟ رفضوه عشان لما سالوه لا لا لا هو متزوج هو داخل بيتين عشان هيتجوز تاني اصلا فكان مقبول قضيه انه يتجوز تاني رفضوه عشان هو كل ما يخش بيت يقول لي بيتقالوا لي عن مراتي الثانيه عن مراتي الاولانيه فبقول لهم ممكن بس هي مش جميله قوي بس طيبه وحنينه وبتشيلني وتعمل في الاخر ابو قال له يا ابني طالما مراتك فيها الاوصاف الحلوه كلها جاي تتجوز ليه؟ بيقول مش قادر أقول مش قادر أجرحها مش قادر أقول عليها كلمة وحشة لأنها فأنا الإنسانة طيبة لو بكرة ربنا بتناني بشلل متأكد أن هي هتشن لآخر يوم لغاية ما موت لو ربنا بكرة بتناني في المال متأكد أن هي هتشن لغاية ما موت مش عارف يتجوز عليها ليه؟ لأنه هو كل ما يخش بيت السؤال المعهود أنا عايز لك سؤال عايز تتجوز عليها ليه ده سؤال أب الزوجة التانية تخيلوا تخيلوا مش عارف تتجوز على امراته عشان السبب ده فدي حقيقة صدمتني ان البنت اللي مش جميلة في شكلها الظاهر بتتأخر بس ثم هي قريبة من ربنا هيجيلها هيجيلها اللي يتجوزها يعني اللي شفته خلال علاقاتي بالإخوة <تصفيق> ودخولي في مشاكلهم مفيش حد زوجته مش جميلة يتجوز عليه يعني اسف نسبه اللي يتجوزوا على زوجتهم عشان مش جمال لا تعدى ال20 30% ونسبه اللي يتجوزوا على زوجتهم علشان خاطر هم وحشين من جوه طبعهم مش حلوه على الرغم من ان ممكن يكون شكلهم جميل نسبه 80% من المتزوجين من اللي اتجوزوا ثاني يعني وجبنا المتجوزين ثاني وسالناهم كام واحد متجوز عشان مراته طبعها وحش هيقول 80% منهم هنلاقي 80% منهم واللي تجاوزوا على زوجاتهم عشان مجرد بس انهم مش جمال بس اطبعهم حلو اظنش 20% ولا حتى 10% فلما طلبت من كل واحد فيكم وواحدة فيكو النهاردة ان هي ترسم صورتها من جوة كان الجمال اللي انت هتلاقيه في صورتك اللي احنا رسمناها مع بعض النهاردة هو الجمال اللي هتخلي تحباطك يوم ما يحصل لك مشكلة يسيبوا ازواجهم ويسيبوا بيوتهم يوم مش متجاوزين ويجي يخدموك في فيتك اللي هتولد وهتبقى عندها مشكلة في الولاية ده بالطول هتعرف يعني ايه تحبطها تبخلها في البيت عندها وتيجي تجيب لها لغدا في البيتها عشان عارفة ان هي مثلا قاعدة تسبوعين عند اهلها وتققلت عليهم وروحت او ممتها في القاهرة وهي قاعدة في المنصورة فقضية ان كنت تكون انسانة جمالك الداخلي اكبر من جمالك الخارجي ده بيؤثر فقضية الزواج بيؤثر فقضية الزواج بنسبة سنتين لو واحدة مش جميلة شكلا وجميلة من جوه بيعمل لها ازمة في الجواز في نسبة سنتين ثلاثة خلاص عضية اللي, بت... اللي بتكون جميلة من شكلها ومن جوه مش جميلة ومن جوه مش جميلة دي بتسرع لها الاربع سنين الاولانين في الجواز من سن 17 سنة سن 21 سنة او, أو, من... أو من سن مثلاً... مثلا سن الجواز من 21 لغاية 28 السبع ثمان سنين دولاس بياخروا بلاد كتيرة في الزواج ويه هما الرنج الزواج اللي بتتجوز على 21 ومستناش لغايه 28 ممكن تكون بتبقى اكتر جمالا وطبعا اللي انا بقول ده مش قاعده خلاص اا فالجمال مش نسبه ان اختي المعترضه من المعترضه على... انا قلت هي مش قاعده مش عارف قلت ايه رايك على كده ولا ايه بس ده مش قاعده ولكن في كتير ما بيكملوش مع زوجاتهم عشان خاطر الجمال ف ان احنا عايزين الاخت اللي بتقول معترضه برده تقول معترضه على ايه ان احنا عايزين نوصل لبعض ارسلي صورتك اللي انت بيها صحباتك هيشبهوها ان انا بتكلم في ده ده صميم قضيه الاخوه في الله مش مهم ان انا اكلمكم عن فضل الاخوه في الله ان الجماعه يتزوج اول مش مخيف طبعا طبعا انا بتكلم على قضيه الاخلاق مش قضيه الجمال خلاص قضيه الجمال انا مش بتكلم على قضيه الجمال انا بتكلم على هيئه الخلق الجميلة وحسن الخلق الغير جميله وانا لو هضرب قاعدة ووضيع مرمى قاعدة انا فيه مش جميلة ومش حصلة الخلق فعيثة زي الفل ولان زوجها ماشى متأقل مع طباحها بس انا بتكلم عن القاعدة العامة قاعدة الانسانة اللي اخلاقها جميلة وين اخت اللي اخلاقها مش جميلة لو حصل العكس في الناحية الثانية لتتأكد كل واحدة بتحسب من طباعها انها ان شاء الله ان شاء الله هتكمل حياتها في الاخر حياة جميلة حياة انتبه جميلة واخلاق النصيب ايوه طبعا بصي انا مش بتكلم مش بحط ده مقياس خالص انا بتكلم على القارتين ان انا بتكلم عليهم ان في بنات تكون جميلة تتجوز بسرعة وحياتها تبوض بسبب سوق اخلاقها وفي بنات بتتجوز بسرعة بسبب, بسبب جمالها وفي الاخر حياتها بتتدمر او ما بتكملش انا بتكلم على الانتين دولار بس علشان اقول ان كنت النهاردة ان كنت النهاردة لازم تبدأت مع نفسك ترسيني نفسك وتبدأت صلحي العور والبكم والصم تضبطي الحاجات دي كلها لان في الاخر درس مالك ان في الاخر زوج يفضل مقصور جنب زوجته على الرغم من عدم جمالها بسبب حسن اخلاقها وبسبب طبق شريتها دي نعمة مفيش بعدها نعمة فعشان كده النهاردة كان الطلب اللي انا بطلوبه منكو ارسموا نفسكو طب اني صلح ازاي لما اتكلمنا مع بعض المرة الجاية فعلا السؤال جاي مع المرحلة اللي جاية اني صلح ازاي النهاردة انا جمعتلكم احاديث في ابواب كتيرة مركزين معي عشان الازان ازن وانا ربنا يا رب ما اقتريش اي حد بحاجة وحشة يعني داري هنا توفى الله ورايح اصلي علي الجنازة نعيش ان شاء الله فاعترنا نقافل سريعا جدا اا فانا سريعا بس عايز اكمل معاكم خلاص التطفل النبي صلى الله عليه وسلم هل ادانا احاديث في قضيه التطفل خلاص هل النبي صلى الله عليه وسلم ادانا صلى الله عليه وسلم ادانا حوالي انا مجمع لكم ثمان احاديث بنجمع لكم ثمان احاديث في قضيه التطفل طب هل النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> لا مش تمانية كده فيه تسعة فيه كمان تسعة حديث الصحابي كالده بن حنبل اللي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما سلمش عليه فنبي صلى الله عليه قال له ارجع فسلم فقل السلام عليكم ده الحديث ده أنا قلته وإحنا رايحين العمرة للمعتمرين قلت لهم أكبر مشكلة لما نكون مع بعض عادين أربعة في غرفة إحنا أربعة في غرفة في المدينة الجمعية حد فيكو يا بناس في المدينة عنده المشكله دي هتقابله كتير انتوا 6 قاعدين في غرفه انتوا 8 قاعدين في غرفه وانتوا معاكم مفتاحها كلكم اللي تخش من غير ما تسلم او تخبط او تقول السلام عليكم ليه اللي قدامها ممكن واحد يكون بيقول بيغير هدومه ممكن واحده بتعين حاجه مثلا فلوس بتعينها في مكان مش عايز حد يشوفه قضيه الايه ان في توقيات النبي صلى الله عليه وسلم منعنا ان احنا نتعداها فبنسعيديه الاخلاقيه هنتكلم عليها المره الجايه سريعا بس كان لازم اصل لكم من القرآن المرة اللي فاتت والنهارده اوجهكم قدام نفسكم اوقفكم قدام نفسكم وارسم لكم وجه الوجه ده انا عايز كل واحده ترسمه نفسها بكل صدق عايزكم تكتبوا بالنفسية بالنفسيه ان انا قلت عليها في التعبير عن الاخلاق تكتبوا الاخلاق ديت في تكتبوا الاخلاق ديت في المنتدى مع بعض علشان خاطر نقدر مع بعض ان احنا نشوف ايه هي الاخلاق اللي ممكن تكون فل واحده فيكم فيها ومش حاسه بيها قضيه الذوق قضيه الايتيكيت في الاسلام قضيه بتسيف في الاسلام قضيه ان انتوا مع بعض وفي واحده بتمد رجليها وانتوا قاعدين هل في مشاكل ان انا مد في حديث ان مدش رجلي وانا قاعده في وسط الناس قضيه مش ذوق دي مش مشكلتنا انا, انا ان الايتيكيت في الاسلام حديث في اني طبعش ان انا انهي امدّ رجليا هل حديث ؟ حديث أنا تبري لك على النبي صلى الله عليه وسلم قال رواه ابي دقيد ثرميديو ص litع الشيخ الألباني ان ابدي ضاة رجليه فيوش ان انا مد رجليه فيوش آلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم مقدما رجبتيه بين يدي جليس له الله لم يورى مادا نبدا رجبتيه بين يد علي جليس له قضية حديث عثمان ديت احنا بتقولها في قضية احترام خصوصيات الاخر حديث عثمان اسمه احترام خصوصيات الاخر يعني ايه يعني في اخت بتتقرث لما انت تكلب المعلقة تحط معلقة السكر في الشاي بعد كده فيه ناس بتقوم كده ربنا هيدي وتقوم ايه حط المعلقة في بقها انت عارف فيها حبة ايه سكر لسه تقوم حطاها في بقها وتقوم راجعة تاني شايلة بها السكر قضية اه ايوه دي لما نكون قاعدين على الارض او قاعدين على بعض على السطره في قاعدين مع بعض في الانتريه وحد يقوم حاطط رجليه على الصفة على في الصفة على الترابيزه الصوفه على ترابيزه الانتريه فيكون كده وشه في اللي قصاده معايا فاضل حديث عثمان اسمه احترام خصوصيه الاخر ما ينفعش ان انت عارف ان انا دمي بيتحرق لما بتعمل حاجه وتقوم عاملها قصادي خلاص قضيه الايتيكيت في الإسلام والذوق في التعامل اتكلمنا فيها وقلنا منها حديث الباقي الشبسي حديث اللي بتكلم عن المشكلة الكيشي الشبسي عندنا حديث ايه اللي رواه ابن عمر لما كان مرة على جبلة ابن سحين وهو قاعب مع بعض اصحابه بعض التابعين من اللي كانوا مع سيدنا الله ابن الزباين اللي هو ايوان حديث الاقران نهل بسرعة معي الاقران خلاص فدي قضية الإثيكات في الإسلام بعد كده في البحث الثالث اللي هنتكلم فيه مرة جاية مرة جاية مش عارف خيات تطول عليه وقت طول من كده قضية اللمسات الاجتماعية قضية إن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع المغير بن شعبة ويحز له بالشفرة من اللحم وهيطائمه النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي المغير بن شعبة شنب وطويد يقوم, يقوم حاطط الألم حاطط السواك على شنب المغير بن شعبة ويقصهوله فقضية كده سيدنا عمر بن الخطاب عارفين عمر بن الخطاب؟ في معامل الخطاب بيحكي عن الشوق اللي بقى قلبه اتجاه, اتجاه اصحابه سيد عمر بن الخطاب بيقول ان هو كان اذا تذكر احد, احد اخوانه بالليل لم يزل يشتاقوا اليه حتى يصبح فاذا قابله عانقه اخده بالحضن انت ممكن تكسفي اللي كنت تتاخذي اخت من اخواتك بالحضن لما تقابليها وتحس ان دي افوره عمر بن الخطاب اللي بنقول عليه ان هو كان شديد اوي مكانش مشاعره من جواه جديدة كان شديد فيه طباعه في الحق ولكن كان قلبه طيب جدا يا عمر بن الخطاب لما شاف أبو جندل يوم الصلح الحديبية جره وراه وقعاد يديله السيف عشان يخلص نفسه صيب عليه أبو جندل عمر بن الخطاب كان قلبه قلبه مليام رئة عشان كده الأخت الفاكرة نفسها عشان ملتزمة ومشاء الله طلبت علم وقفلة وشهة ولاية جوز وأهم حاجة عندها تحرم أي حاجة لما تعمل الأخوات ازاي يا أختي لا يجوز تروحي الترج وازاي كلام ده مش هوش بس مش هوش براحة ليه, ليه, ليه هو ده دين طب رجعي الأول هو حكم الاختلاط رجعي الأول شوفي بعض الأحكام في الدين هل ده ينطبق عليها ولا لا كل ما نحرم دينة الله مش بلاش القفش عمر بن الخطاب على رغم مش الدتو في الدين ولكن كان ينصع إلى الله الله فقضية الحب قضية إن أنا لما قابل أختي اللي بحبها واحتضنها ده مش قلب مشاعر ان انا لما الاقي على وشها على على على وشها حاجه مثلا يعني شقلها وحش يعني اكل مثلا رز مثلا زي اخ مثلا وقع على على دانه رز إيه رز في لحيته مثلا واحنا بناكل يقوم مدي ايده شايلها له النبي عمل كده النبي قص الشنب المغارب مش عقبه ليه في مشاعر احلى من كده في عاطفه اجمل من كده منين جبنا الشده في الدين منين جبنا ان ان التدين ان انا اقفل وشي من قال ان انا لما اقيم الليل واعبد ربنا واقرب من ربنا يعني كنت لسه بكلم دكتور حازم من فتره واحنا خارجين من المقابر قلت له انا حاسس بسعاده وانا من المقابر قال لي ما انت لما خرجت من المقابر وشلت الدنيا من قلبك لازم تفرح اللي افتش على نفسه ده واحد عايز يعمل منظر عايز يعمل شو عايز يعمل نفسه يتقال عليه ما شاء الله اخ متدين الانسان اللي بيشيل من قلبه الناس وبيشيل من قلبه حب الدنيا وبيشيل من قلبه حب الظهور ده هو في بيضحك ومزاجه فعلشان كده احنا عايزين نتكلم عن النبسة بالنقمسات ديه النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجاوز واحدة مصرية هل النبسة أصلم عاملها زي اللي تزوجهم من العرب اللي هي السيدة مارية هل كان اختلاف لما اتجاوز مصرية طبعا كان فيه اختلاف في, في الشيء معين هنذكره المرة الجاية ايه هو الاختلاف لما نبس صلى الله عليه وسلم تزوج مصرية خلاص انا لما عملت درس ماذا عندما تزوج النبي تصلم مصرية كل الناس سمعوه. يعني يومها <تصفيق> يعني الناس كانت وقفة في المسجد كانت خارجة على الباب أول ما سمعت الكلام ده على طول قام بتوقف فما خرجتش لغاية ما سمعت الموضوع طبعا امتقل الموضوع في الآخر تفضله عادي من نص ساعة كمدة السيدة مارية القبطية زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خلاص السيدة مارية زوجة من زوجاته خلاص ده الراجح فينا إن شاء الله نصف اللي عارف بقى ما يحرقش الموضوع علينا لغاية ما نقوله إن شاء الله المرة الجاية ايه فقضيه الاتيكيت اتكلمنا فيها قضيه اللمسات الاجتماعيه اللي هي الحب بين الناس وبعضها اتكلمنا مع بعض في قضيه المشكله في التطفل خلاص الدرس ده زي ما هنسميه خلينا اصحاب في الاخر انا مش عارف هو مش درس هو بحث كبير لان اكبر من ان هو يتقسم 5 دروس بس بعنوان خلينا اصحاب بعنوان الكاريزما في الإسلام خلاص بعنوان بعنوان ايه ثاني الالتزاق في الاسلام فعلى هذا الاساس احنا بنرسم لبعض مشاهد اتكلمناها اول مره زي ما الاخوات جزاهم الله خير ما كتبوا على المنتدى قضيه الاخوه في الدين من القرآن صل الله عن القران ورقم ت 2 النهارده اتكلمنا ارسمي نفسك قبل ما نتكلم عن الاخلاق حطي نفسك موضع المتهم كل واحده فيك تحط نفسها موضع المتهم مش عايزكم تكتبوا هنا اه والله في اخوات وحشين دوري في نفسك ممكن في المشاكل دي وانت انت قضية التطفل ممكن تكون بصورة متصورات مش عندك قضية الإحراج قلنا هنتكلم مع بعض ودي عايزها نضيفها للوش معلش تدوروش جدا جدا سموها بقى رقبة ولا حاجة قضية الإحراج في أخوات بتتسهل أو أنها تحرك أختي من أخواتها ممكن تقول كلام دبش كلام طوب كلام صعب ليه كده ليه ديكس بعض ان انت وصلنا لم يتحمل ان هو يقول لصاحبي كلمه وشه اتغير ورياله واعتذر له الناس وصلنا في اكتر من موقف هنذكره مع بعض فحوالي خمس احاديث خلونا خلونا طيبين مع بعض يبقى الرقبه هنسميها الاحراج فاحنا كده معانا ايه رقبه على الدرس الجاي ان شاء الله يعني انا لسه بالفكره بتخمر في دماغي ممكن اجيب لكم بقى بقيه الايه بالرجلين والايدين بالمره ويبقى جاي واقف على كده رجلين وايدين خلاص ايوه كده اللي بيحرج اخوك انه قطع رقبته خلاص زي واحد واحد يكلمك انت ازاي اللي بتعملي كده وانت غلط كده عليكي تقول كل وانت مالك انت شاغله نفسك بيه قوي كده ليه ياه طبعا هي اللي انت ظبطتي عليها دش ميه سخنه قضيه ان ايه او السخريه هي معنى كامل احراق مش مش بس انك بس مالك محمره كده ليه انت مالك في ايه بالراحه على نفسك ايه كده مالك متعصبه كده ليه؟, ليه ليه تحرجيها اه ممكن في احيانا مواقف بيبقى اللي اوفر بس في جدا انا مش بكلم انك تقولي لا ده هي ممكن تقول غلطانا لا انا بكلم الاخت اللي تحرج الناس بطبعها من غير ما تاخد بالها ايه رأيك تحتسبي على الله ان كلك من نصيب من دعائك في الصلاة كل صلاة دعائك يا رب حسن خلقي يا رب رزقني الهدوء وحسن الطبع يا رب رزقني حسن الخلق يا رب عيني يا رب على طبعي في قطرة الكلام ونقل الكلام يا رب عيني بطبعي في الغضب وشك في الناس وعدم احترام خصوصيات الاخ كل حد يقرب مني أرهقه بكتر حساسيتي خلاص هتاستازم بقى أنا لازم اعتذر للوقتي عشان يلحق الجنازة سريعا في حد عايز يقول حاجة بسرعة قبل ما قفل وقدامكم بس 30 سنة لو حد عايز حاجة يكتوبها عاوز أسأل عن تتسيلة كتب تتحدث عن حياة الصحابة بالتخصيل عن تلك علاقة وإيه اللي الشيخ حازم بيحضر منها في لا الشيخ حازم ما حضرش المتصدر الشيخ حازم بيجيب عصاره 15 سنه بيدّي فيها دروس فهو الموضوع عنده محصله تحصيل كبيره قوي قوي قوي مش قضيه تحضير فهو درس الاسطوره سلسله الاسطوره الشيخ هيديها ان شاء الله بيديها في الفجر في مسجده وبيتذاع ان شاء الله على على صفحته على الفيسبوك بث مباشر وموجوده على طول طب ايه ايه اسم السلسله بتاعه الشيخ حازم اسمها الاسطوره الشباب والصيف دي حاجة تانية الشباب والصيف دي حاجة تانية اظن بديها يوم الخميس خلاص سلسلة جديدة بتاعت الفجر اسمها الاسطورة عند الشيخ حاجم الاسطورة بدأت الفجر دوت والشباب والصيف جاي لك مريمة كان يوم الخميس اللي فات اظن خلاص سريعا كده ياريت حد عايز مني حاجة الاول قبل ما استاذنكم وانا اقفل خلاص المرة الجاية ان شاء الله المرة دي استاذنكم إيه نبدأ نسجل الأخلاقيات اللي احنا اتكلمنا عليها نسجل الأخلاقيات اللي اتكلمنا عليها لو سمحتوا ضروري جدا جدا الأخلاقيات بس اللي هي عدم تسكوت على حقك سوء الظن أنا أتمنى منكم انكم يكون تقدروا الدرس ده وتعصروا دماغكم أنا أعايز كلام عملي ما بتسكوتش على حقها ما بتنرضاش أنها تشكروا اللي قدامها أو أنا يعني, يعني, يعني مش بنفسية الناس خلاص نكتب الأخلاقيات دي بس بالصورة العملية على المنتدى وانا هنتظر ان شاء الله اجمع من خلال كلامكم المشاكل اللي انتو عشتوها انا ممكن مكونش عشتها ان شاء الله خلاص سلامة كده استأذن الاخواتي اللي موجودين اللي احنا تفاقنا ان احنا مش بنقول كلام علشان خاطر نجمع علم وخلاص احنا نفسنا نفل بيه وبنا قلنا مع... لا المرة الجاية بعد العشة المرة الجاية بعد العشة المرة القادمة بعد العشة هرجع لمعادي ثاني لان طبعا صلاة العشة بتزنقني وباقترها هقفل عشان العشة بس الشيخ احمد طهر حبيبي وبعرف اخب منه ربع ساعة الزيادة خلاص النقطة اللي عايز اكد عليكم فيها لو سمحتوا ضروري جدا جدا جدا مفيش حد يهرب ويسيب اضيف الاوراد ساعدوني ان انا اقدر اتابعكم في الاوراد شدوا حلكم في الاوراد شدوا حلكم في الاوراد لو سمحتوا اكتبوني انت وصلتوا الفين في الختمة اللي بعد رمضان في الخاتمه اللي بعد رمضان كل يكتب وصل فين في الخاتمه اللي بعد رمضان وعامل ايه في الذكر لا سيما ذكر بعد صلاه المغرب والعشاء لا اله الا الله لا شريك له هو الملك الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير بعد صلاه المغرب والعشاء اللي احنا فيه والذكر المفتوح طبعا يبقى كويس وقضيه صلاه الوتر وكامل الليل الثلاث حاجات دولت اكتبوهم علشان خاطر نقدر مع بعض ان شاء الله اتابعكم بعد المغرب والسجر لا الله, الله لا شريك الحمد الحميد على كل شيء قدير اعص من الشيطان بها عايز بها عايز ولكن انا مركز على الوديت له بعث الله مسلحة يتكفلونه من الشيطان كذلكم الله خيرا كل يكتب سواء اللي ما بدأش او ببدأ يكتب انا الوقت في الجزء رقم كام واللي ما بدأش يكتب هبدأ خلاص معكم المرة دي وانا بسجل الاسماء وبتابعكم كلكم كذلكم الله خيرا سبحانك الله وبرك وحمدك نشهد الله لانت تغفركم وانتوبوا ليه